ما أقرب الموت جدا جد جد أتاك يا أشد يا من يراحو عليه بالموت طورا ويغدا. من يراح عليه بالموت طورا ويهودى هل تستطيع لما قد لما قد لما قد العيش رددا ألغي أوضاح من أن يره ذو العاقل رشدا ألغي أوضاح من أن يره ذو العاقل رشدا. رشدا سامح أمور كرفة يا كقصدا قصدا, قصدا من حزم رأيك ألا تكون للمالي عبدا من حزم رأيك ألا تكون للمال عبدا. عبدا ما تأتي من جميل, جميل, جميل يكسبك أجرا وحمدا تفردا وتأتي, وتاتي يوم القيامه تفردا وبلع عبد تقي تقي لم يالو في الخير جهدا تو فردا و تی، یوم القياماتی فردا. خير جهدا, جهدا تهت فردا وتأتي, وتأتي يوم القيامات فردا, فردا طوبى لعبد تقين, تقين لم يألو في الخير جهدا توفى فردا وتاتي وتاتي يوم القيامه اتي فردا فبل عبده تقين تقين لم يالو في الخير جهلا تموت فردا وتأتي, وتأتي يوم القيامة فرداء فردا طوبى لعبد تقي لم يأله في الخير جهدا